وما هو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ العذاب أن يُعَذَّبَ فالله بصير بِمَا يعملون قل مَن كان عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فإن ه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى بشرا مَنْ من كان عدوا لله وملائكته